وَإِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم This lazım Allah Then what did those who were without him Because the罪Waffchter will be in a proceso great And we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 ان الشرك لظلم عظيم وواصل الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين وَفِي صُلْحِهِ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إِنَّهَا إن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 ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك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 ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وصخر الشمس وصخر الشمس والقمر كلٌ يجري إلى أجل مسموع وأن الله بما